ا الله الله الله الله شركه صوت ا ل ت ر ب تقدم ف ض ي ل ة الشيخ محمود ابو الوفا السعيدي اعوذ الله من الشيخان What?、Wow. 「私たちは」<音楽> Well,、bueno. that's...、Bueno. o n e l l o no.